ما لبِ إمام مبين ولقد كذب أصحاب الفجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحيون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبيرين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو القلاق العليل ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم